السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب الشام www.onein.net ان يقدم لكم هذا الاصداره لكم واللي هو بينا يزيد من اللعبه عشان تعجبك بشده كارجت وقال لي ايه تفكير وتفكير وتفكير وتفكير وتفكير وتفكير وتفكير وتفكير وتفكير ماذا في ما في, في, في موديل لا بحصر بحصر في لا الاستنوريا ما بقولش ها dla Boszczyk, aż renał w Aboszczyk, aż renał w Aboszczyk, a nawet w Aboszczyk w Moszczyk. Ila Boszczyk jest na nie تمام كده موضوع على الساعه 7:00 ان شاء الله في, بس في أه آه مع ده كمان اسعار الزو برينت انت كتير تمام هو ده كده ده سوبر شابل كلامك قوي قوي قوي الموضوع كلامك ليك خالص. طب عندي هذا هذا حمد على اسمه يعني خلينا نسجل هذا القدر هو رقم هايبر بلديا لأن هذا بلديا يعني هذا هذا إذا قلنا فيه هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا الرقم هذا يعني إيه كده فيبرويد وشي للحيبر الدشا أكثر اللي كانت خالق إذا كانت فيبرويد دا وقعه عنه دا عن في فيبرو قامت في فيبرويد عشيال فيبرويد انت بيسنون فيبرويد يعني مثلا لو واحد قال مثلا عندي لايمايوما ايه يا عم انا اللي مش فاهم ايه ما تتكلمش عندنا طريقتنا يعني ايه ما نتكلمش نقطه ايبروي وبالتالي ايه لايمايوما لايمايوما معايا ده لو حد قال يكون ايه الانترنت ده يعني هو على عملت الفلوس يعني هو هو كل من الاثنين عند كل لكن نعم حاولنا حالتين كده، حاولنا حالة جديدة ولا حالة ثانية كده، فالسبب هذا ما بدخل برضو ما بعرف في كل الفيديو. وين كان الناس الضالفة تعيش في المدينة؟ ماش؟ لكن الحمد لله رب العالمين برضو بري كمان، ولكن هو في في في في ما هو على فكرة حالة بري كمان برضو ايه? بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بري بنشيل بنشيز الاضرار لمن هي ثلاثة في سبعة وعشرين من ما حاجة من عن أربعين من في ومسؤول عن سبعة من الاضرار الباجينا اللي فالنجيب اللي هو اللي من الرجاية فالنهموها ايه شرط الاخر معاك كده اكثر الشرطة لحاجة بخش انا عمسك اه كده من الرجاية وعلى خده بذلك كل عاملات كده كلها يعني ده اول التريتمنت في معانا التواجن معايا ده لكن بعد كده بعد كده تعاملناها في, جيتر جيتر في رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة كان زمان ما فيش نظم كان زماني خالص كده من ده انا ده كله مشارنا المشارك كان حريق اول مره اللي فيه عمليه زراعه اسنان كانت عمليه جدا بيشيل كله ويشيل كان بعد كده ليتن انت بعد معايا ده كده كل في عن 17% من ولا نش معيها بجتر لنهي لعك بجتر مين على رسطا على ذلك أو فاكرويد الله يعني يعنيها بارا ما هجف أو أو لكن كلها تير طبعا ما قد تجي إدراليجي عن دول دول, دول ده <تصفيق> كود لكن <تصفيق> هو <تصفيق> <ليه ونفلق؟ تصفيق> ايه بقى ده ليه فتره ريسفر لقصر يا بقى عشان بقى <تصفيق> <عزم> <تصفيق> لماذا قولة كمان كمان قلت لو أهرب أولا كده ده عندهم حتى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 ale hałmur jest A nie, ولا يعني حاجه قلت له طبيعه كده ده عشان يكبر بقى لو هيض في النيت والهرمون ده ال تي هو ده كده كده عشان معتمد على اضافه الهرمون بتاعه من هرمون ال ايه اللي هو الثادولك ديجرايف طمره الاخرى عندها 30 سنه وده اد بقى الكرن عندها ولكن هذا هو مثل يبقى هي مثل هي هو مثل هذا هو مثل بتخليش هي مثل هذا كلها كلها هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو هذا هو مثل هذا هو هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو مثل هذا هو هذا او بدنا بقى يتشع نيبل بقى كده صلا؟ ياخده فقط فهو انا قد 30 سنة على فكرة 40 سنة اتعادي <تصفيق> 40 سنة معايا بقى هو بيض راشي اعوض اتعادي خلاص هتتعادي كده مش اتعادي شاهد الله اعوض معادي كده مش معنا اتعادي بعد 40 سنة ايه؟ صح؟ مع؟ ثاني ترى قبل ما يظهر التبرد، قبل ما ترى من على ثاني ترى من شجيرة عارضة من حامض ربعين، تستمر ضغط التبرد من تمام كده؟ يعني يعني, يعني أي واحد بعد ما هو شور ده لان هو كونفر 94 او لوكا اشمعنى المالفر او لوكا انت كده ما عندهاش بروجستيرون مع الحمل البروجستيرون بيخلي الاجس سميكو ما عندها استقرار فعشان كده الحمل ده والخطة ده الحاجه كنت قلت يا جماعة حاجه كده يعني اللي هي ما اتخلفش او, أو ما واحد خلاص ايه عندها ممكن يكون مرض اسمه, اسمه ممكن يكون لها مرض الجليف العنس هو من الفيديوش الخلفة أجمعها حماية حماية ضد في هي أمراض هايبر بارد اهتجرز الفيديو يتبقى ده اهلاك لو هم لك معاه لكذا فالحمه مهم جدا ده حماية للجسم كله ده فالأمورة الأمورة عندها لكين سنة معالي بسر. معالي بسر. معالي. طب وذاكر على ان انت هتقول تبقى مع اختلاف الاورجن بقى مع من تيل على بتاع الخليه جدا يعني ما أي فن من من اي خليه متعادله كده ذكرت الفن اللي هو الاذن اللي حواليها 3000 دولار طبعا ده انا كمان معايا يعني هو الخليه المتعادله طول ده اصله في الحافه بس اعتقد مش اي ليه بس عماله يكون أحسن منه يعني خلي بس هذا لا يعني أنت كذا مشتريات عادي نية عادي فممكن عادي خليه تستمر على قوله الحمد لله أنا حتى خلي ممكن بقى في حياتي النص يعني, يعني يعني يعني المفروض المفروض فيه دي الخلايا الايه الجدد دي بعد ما عدلي لسه خلايا لسه ايه زي معايا كده او بريميتيف الفونكشن بايت ده القيمه دي بتمدي في فئه يعني ممكن سبب الدور ده في اي مرحله ماشي لا لا ده لا ما هي تطلع من معايا كده يبقى مطلق من او المتشور هذا إذا رأيت بقى بارك هذا، هذا إذا رأيت أي في أي, حتة في في ممكن يطلع من أي يعني ممكن من بديت كلامنا بالضبط من الميديا ده من ايه ما او الميديا اوف بلز <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماشي شغل برافو حرام عليك اكيد يعني الناس كل واحد طريق انا مش عايز احرجهم انا بس ده لا ابو فكره هو فكره لا كل ما على كل ما على ايه يا ايه يا حبيبتي ايه يا ايه يا حبيبتي ايه يا حبيبتي ايه يا ايه يا حبيبتي ايه يا حبيبتي ايه يا حبيبتي او jest bardzo szerokie i bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie. To To jest bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie. To jest bardzo szerokie. To jest bardzo وه ده هو يعني لو جت لنا في عنا على درجه الحمضيه اكيد ان ما عمروش عندها فاكتور خالص بتطلع 100% ده في تمام التكوين لو جت لنا في واحده عامله بي اتش اللي هي ورقه رقمي اتش معايا يا هذه ادي غير ارقام غريبه جدا ومش لكنها في اسئله المحاضرات معايا الرقم دي بتاع المحضرات دي مش مضبوطه على اه اه اه اه اه ده بقى ما يعرفش دي خالد اللي كل طب دي ما كانت بقى على ايه على الفاكس الأمور انا الصوره الصوره ايه مين مسدود ايه تجون مين اه ايه فايده البكتيريا طب ايه هي مثلا هنا في ترايب صح ايه هي الداله ايه هي طريقه التكاثر كان عند الدكتور عندنا فطر كوبل او هاي دوت بالظبط كده فطر وفيه النيل في المذكه المذكه قال على ذكر الدكتور اس اوع هتنسي الدكتور لي او 4 3 في حاجه كتبه 4 اس بي الى 4 على 5 وأيضاً على مستوى على مستوى نتكلم على مستوى ما في أي نظر، مستهلك الطبيعة نظر، gdy to nie na jakiej? Zacząłem na technikach. Zacząłem na filmach, na science, na a zwłaszcza To jednej rzeczy. w فإن سيكون بطورش معاها بطورش دفع من الشمال الدب لكن هو بطورش محضر بأسر كده أو مالك تمكنها دهن في بطورش كدهن في بطورش الكعب؟ لك لكن بطورش يتقع في لأن لكن والمعلومات والكودينات أيضا تدلني مع ذلك بدي مطابق هذا صحيح. حاجة تظهر فيك هو تغيير. هو تكنا. كيف يعني 10 ولا 10 كورونا المتحركه بيننا وبيننا وبيننا نحن في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن معايا يا شماعه يبقى ماينتر ستارز في اي مكان ولا يكون نشر كافجرمه ولا يكون بابا ولا يكون نار ولا في اي مكان لكن عندنا ما ماينتر في اي مكان بالاهم التاني خمسه في الميه في الفرصه في الميه في ميه يا شماعه يبقى ماينترز في الفرصه واربعه في فقال بالكوضل بقى هل انت تكليم؟ لما احنا خدنا ايام بريد ايام بفوري ايام كنا والشاركة بفوري ومن الاسم اختار على حسب هو هو او ولا بارش انتو ولا بارش انتو انتو وكان مياه اثناء كده معقده كده على التكليم ولا شي i to go w tym, ile go w عشرين منين خامسون منين طبعاً في النص تيجي خمسة البيت منين هم انا كل إذا يروح وعشرين وخامسون وربعه ان ده جسمه يبقى وده هو التشن ويها بره من جوه او بره من بره معايا ده كده خلاص يبقى دي لاين اللي هو ده على ده قوي في البيلت وفي جنبي يا لولا معايا ده دي دي ده كده خلي ده اصغر ده مش هيعمل التعتيم برضه طيب اللي هو ده يعني قسمته للمهمه صح عشان ده يعتبر موضوع كده التركيز هو اللي كان دور فيه على على على النظام او على او على يوم الضرس معرفه حاجه هي في البشر يبقى خلي بس يا بدر اللي فاتت تدعوش اهم زرس هي الفرشه في البشر ليه لانه بنزول بنزول بنزول في ده يبقى انا كده كده في العنق ده, ده صح <تصفيق> صح يتبع يتبع يعني ما عندي في ده ايه ده ده يبقى هنا في انا على عايز لكن البطل حد ده دي وده ده في 3 السايد والسايد والشين والدجل الشين دي والنافر والنافر والدكش والدور سته وده عمره انا عمرنا ما قلت لك ما علينا ما ضلش فانا قلت له انا ده في مشكله اللي فاتت مفيش مشكله خلاص ده كده ده اللي ما مش عشان يطلع ايه بقولك فكلنا لو ده بس كده مش هكذا تشتريك ستناس كده انت الرجل معين ايه بقى معين باش انه ده هو ايه هو السلس دي انا هو السلس يومه في الزر يقعد اليوم في وده الدرس ده كده وينيه اصفحت الى اقصر من يجرس بقى ترميل يا ده؟ بقى ترميل مثل ده بقى تخطط ما قالت بقى بالشديد بالشديد في اللي هو Báncsi téged, jól hihúzni, hogy ember meghutani köphél? Egy Béitu ThBrakatának 2-1-329-16 el ap Federal Zone Bar وفي هذا الموضوع يجب ان يكون هناك موضوعات يجب ان يكون هناك موضوعات يجب ان يكون هناك موضوعات يجب ان يكون هناك طيب يجب ان يكون هناك موضوعات يجب ان يكون هناك موضوعات يجب Aurą, która jest na tle aurady, jestem taki, bowiem człowiek. Fajny, więc jest على ف... <تصفيق> ف... ف... في السوق ده الجديد كده بره وما على الطرب بس متظبطه والله لك طبعا قبل العيد على رمضان ماشي على رمضان طيب دلوقتي اللي كانت الوايكرز، إذا كان هذا الوايكر، يبدأ كل واحد يمسوا وايكر أكثر بضع أيام حتى، ده ما يقدر يبغى منها في المية، يبدأ صغير، يبدأ صغير. أما أجهزة الموبايل، إذا وصلت الوايكر، أربعة مني، إذا أنا إذا أنا هي ممكن تتركي لكم بالك ان لاقو صعب ان في الجلوت مش ايه حتتين النظريه ان الهيجات دي نوعين مختلفين للفايبرويتي المتسبك يا اما اديش يا اما سيرمايكال بول فايبرولوجي طيب طب لا في هو في في خلاص طيب انا ممكن ارسل لوج ما ممكن اسجل كده, كده عشان احط صور الطياره دي ممكن ده جيب ده. جيب ده يعني لا ممكن كليل كليل كليل يعني كده الشيء ha, dlaczego? on to mało, jest كل ما يحصل كده بقى هبدا من هنا في لادر وفي ريستر وفي يورتر وفي ديرتر وفي تي فاضي فاضي اوره اللي هتبقى كومبرست باي كلام دي كده قاعوره ولا ارده معايا لادر دخله اخر الاول يا ده الاول كده بعد ايه ايه خش على البصة بص فاعني هعلم سايدة الشيء سمجدتها شافتة ايه خش على البصة بص بصدقين ايه البصدر التفاليوذي يتغموا الفلوذي الشحاق يشف من ده وغضوه وماشر من من يشف من طيب تنوع ايه؟ في افضل حته في الجولب بتاعه الكبين يبقى السنتر هيدريكو حجز ايه؟ السنتر مور بينع عند الجولب والفالوريد مور طب ليه هو مور بينع فيش عمليه من طب ليه يبقى خلي بقى السنتر وقال الحسة دي الله هو معايا دلالة مخي ياتا نجد نا بعد كده <تصفيق> <تصفيق> ان لو هم اردتها ده الله ايه افضل بولك دلالتنا ده أي واحد؟ أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. منك من تقدر من ده من لي أقولي لا هذا اه من دخل بقى ايه مان بوني بقى ده عمل ايه عمل انذال جامد جدا في عن يعني هو كذا بقدر ممكن بسرين اه ممكن أبغى بس تينك بس بسرين ده ja wiem, że tak wygląda, że ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هذا هو هو هذا ان هذا فعلى الصرح همشي بعض بقى, بقى يحتاج ده في بقى في فرد. فرد. هو يحتاج مع اي من الكني يستعى لما يلا يا كده كده بالذات واحد بكاتر ان هو الايه باللي التبريد كده ممكن نقصت اشي هيدروليك حس كده حاسس ان كده التبريد حاجه زي كده بقى ان مايه تفون او ششايق جوه الليبرت نفسه همشيل التبريد كده لقيت احنا ممكن نشوفش بعينينا ده الحكي نقعد حاجه ما لان دي الله ممكن اشي مايه ده بره انا كده هو دي من كان ممكن بالتالي في كده ممكن يبقى برين لايف يعني يعني ايه بيتقطع برين ووركر برين ما هي برين لايف دي لا تتحول تدريج الى اريات لعب لا لعب معي لعب معي لعب معي لعب معي لعب معي لعب معي لعب معي لعب معي لعب معي لعب ودي عندها كده بال اكس 3 كده عباره عن كده دايره كده جوه البدل كده الاكس اكس ده كده اساسا كده بيتكبر ده في كده ده لكم شاء الله بقى شاء الله انت بتاخدوا عذرك ان انت بتاخدوا حاجه مجددة. انا هراجع اول حاجه الجداول برضو انا ان انا براجع كتير وهرجع جدا وهرجع من اول شهر خمسة ممكن كمان هعمل إيه؟ يعني مجموعه اللي هو قرط المواضيع الماده كل شهر ونص تمام يعني هعمل قالب حاجه شبه ديتر ديتر ديتر ده المفروض انك المواضيع كلها جدا فيوم تعبان مثلا ايه مثلا تعبت مثل درس ما فهمتوش كويس وليس وادي التيت مش وادي التيت ده بيتحط ما ما وكل مره تعاد الثلاثه احنا بنضطر بحيث انت كل بس على ما انت خلاص جيب جيب جيب. إن ما اللي هو اللي ما حدش منه لكن اهم حاجه الفترة الجايه ليه انا جاي يعني زي ما انت دلوقتي ايه ايوه يا معلم ما لازم لازم ايه ده ده صار عشان بس لما تيجي انت كده ايه لو عملت تيشن ماسك او سكر زمانها كان تشيني او برين بايت ويبقى انا مش على ان عايزه تقول قلنا يا كلها في, في, في كلها رقع. في رقع. كلها بقى. ان هذا الكبسول از ا كبسول يعني ف... ده عادي مش يبقى في تعمل ايه عامل كده لكل التداول اللي بيجيش كومبريشن احدا هو خالص ده هذا التكثيف لاقول كثير وعلى فكره ده كده من يجب. لو انتبقى ايه النواة النواة كده ده ده ده قد طبع ده ده مطبع فده النواة كده من الهيه اللي بتح بس عكوي تتخش على الديه لها تده بقى تده ايه عطلق اشه هم تطلع عبارة معيالي بجدرى لانه هنالي بانتبقى نتكابسول عبارة فلا وفي بيت اللي ده ليه حلو برنفيشن عايزها تجريني عندي نخلي ليه البلاس افكت في هو راي مختلف راي تاني خالص يعني هو بنشوف ان ليها راي واحد لا ولكن دي بس ثلاثة اه ثلاث كبسولت معايا اللفه اللفه على دي اه شايفه الادويه تكوينك بقى بص بقى اللفه بص بقى المعلم ده بص بقى الكبسول ثلاثه اشتر اول ما برضه ده كومبريتر ستروني يتهيج Compressed healthy issue. In the global college, compressed fibroid issue. With true the healthy. In ولما نوصل العريس لا فرشاة فرشاة لا, لا، فرشاة فرشاة العريس ليش؟ ليه, ليه كده. بقى كده. كده. كده. كده. مختلف ما هو تدريجية جداً وفيه لما تفتح البندق ما لا اللي ده دي شو ليه قايل بالبوليتش مع انما هو انت كنت ده أول. أول. ده كده لا إن هو, هو. هو ده لا هو وهو Nie well ma kiepskie, nie ma kiepskie, ale nie ma kiepskie,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 i wierzę w to, że wierzę w to, że wierzę w to, że wierzę w w w Sensor jest zbyt ważny. jest zbyt ważny. A na ten temat jest, że jest A na A na ten temat jest zbyt ważny. A na ten temat jest zbyt ważny. A na ten temat jest zbyt ważny. A A وفي السعوديه تتعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع التعامل مع أنا أمعك بجانب بجانب بجانب كريس أول حاجة جاعة أطفل معانا بجانب ثانية حاجة انترام ثلاثة مليسا وأطفل حاجة بجانب تلاشت الديل جينريشن أول حاجة بطل. لقد تجد انك تجد هو كان انك تجد انك تجد انك تجد انك هنا انك تجد مش مشكله انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك على انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك من انك تجد انك أين ده لا. أكل توجن ذا عن الصالون. ما يأكل توجن من من jeżeli chodzi o że w tym momencie, w tej chwili nie ma ma żadnych problemów. Nie ma żadnych problemów, nie nie ma طب تاني فكره ان هو البروجكت دي ولا لا يبقى يبقى حضرت بينا, بينا ولا لا احدد موديل الموديل عشان لازم يبقى بس الحاجه بتاعت في زي ممكن ممكن انت ايه ممكن نبدا فيومه اكبر ممكن نبدا تمام لو حصلت الليثه ده كان كبير مثلا بعد الحمض راح نبتدي نضغط عليه دي بتاعه كده فتهون ممكن يجي حتى حاجه كده بخبط ده يعني نيجي هو خط خط الطريقه احنا معاك مش ما ليه بقى كده بص يا جادك البلاستيد لو كده لاحظ الخطه كده للانترويد راح كلف كده فالبلاستيد ماشيه كده بقى ده اللي جاي اتجاه البلطه باي كده طالما هيفكر يرجع تاني بص طب ما كده لو حاول يرجع تاني هيرجع تاني بقى كده لما تلف كده اديك بقى باخد كده لو قبيت حاول يرجع هيرجعه لي مره ثانيه البوزيشن اللي هو البلد طب لا لو يرجع هيرجعه هينزله ازاي هينزله دي يقعد لي كمان فده مودليشن انفكت اوف بلس بس البوزيشن يعني انا جايب حاول يرجع بترجعه حاول يرجع بتخليه ترش تاني معايا لو حاول يعدي النفس يخليه ترش ليه هو كان بيت المشي بعد نفس الفونجر فبقت نفسه كده هيحاول يرجع ما خلاص هي نفسته خلاص ما ينفعش تعجل مره ثانيه لان فتس ماشيه ليها ضغط ليها, ليها برفيش اسمه لاشيا لو حاول يتعجل هترجعه فيه <تصفيق> The unpleasant thing, presented by lashing effect, and effect of unpleasantness. Aha, to jest بيتكون بثه اب نورمان بث مش معنى يجيش عشان يبقى في ايسكيميا في حته الجسم بيتكون حاجه, حاجة, جيز يعني يعني يطلع... حاجة ما انجو يعني بس جلسه في الطبخ يعني طلعت يا جدع حيكبر حيكبر حيكبر حيكبر يا قصير يمكن ادفنك لك لا تشتي كده لا كده لا كده تمام عشان لا الدم ما يرجعش يمكنش ادفنك كده معنى كده الى طاحين كده دي بقى. بقى يعني شوه شوه بقى. مع ده ايه ان انت لو طرحت لك ايه دي ما عادش ده دي ده كده ايه ده من مع من ايه ده او ايه نقطه من مع الطرارة حبيبة كده كان كذا مع الوقت هنا كذا حياته يصير كذا جامد أو في إنه مليان بس ما عنده شيء صعب. فرجل هذا بس فرجل هذا بيكون هنا بسيط مع في كذا. فبوقت كذا ما كل ما بيجي السكين في ايوه ده الكلام في حبه النبت ده ده طريقه من المؤمنين يعني هو انا عايزه واخلي هذا النبت بتاعنا يزهر وينضف الى انه تظهر اساسيه السلام مع الامر ويزدهر روعه في القصص فانا على مين على ربنا الكبير ودي اللي أظهر عن التطور، أظهر عن تغير. ده سأخذ التكاثر معينين. ده عشانه عاملين خليط. وده التكاثر another organ where getting its blood مع عينين. في مجدد. يعني ده من أي حاجة. نعم. موضوع القطبي بيقدر يخدم حفظ يقدر يخدم حفظ يديه في الخلطه ياخد دم من الاورده بعد شويه فيها ده في ده بره اسمه بره انا في بس في اخر و مش عارف ووو راحة حد الجبل وتعارف راحة نفس الجبل المشاعر كلهم كلهم, كلهم على نفس اه يعني يعني يعني على نفسني لو شو عارف على أنا صدنا ده حاجة كمان وكمان يزاي في الطيون. يعني في يعني هذه والله في ناس في ناس لكن لا في او في ناس في في يعني حصلت هما لقوا يعني كده كده لو مكانش مستاهل جماعه انتوا اصلا محتاجين تشوفوا يعني ايه تاذيه انتوا احنا هو نعم، الله يجيب أبدًا لي وكله أفعله. ما عشان مهم. في هذه هذه أحوال اختصاص سرعة جدًا إن هي عندنا تنتهى بالتنها مرش. دخلنا عملية سرعة هذا السند 10 و شباب. مع هذا 2 دراسة نشوف الجديد؟ ده اللي يجيته. خلاص ما تحريك على إصابات يا دم. دم عادي بدون فاعل بدون بدون ده لمنشورة. دم شرنا شرط دم قل دم عادي على فاعل. المهم؟ لا شو بتسمى كلها عيدة ورد ورد ورد وردنا كده واحد ترى بس في وعلى مش ما تلت كتير تلت كتير الثلاث ثلاثة ما عندك رأيهم على شريطة هذا رأيهم. وما يعني. ده خلاص. كان ده ما كده يعني اكثر حاجه اتبعت من بتاع في ولا ربنا ليه ليه بس كده فكرمه وربنا نزل في نفس كده خلاص كده وقلنا خالص يعني كده ايه وابنائنا دي الحمد لله يعني كان إيه كان دي ولا حتى الدور طلع اي حاجه خلاص بس لازم ده بس على التطور عندنا بس في حوالي اسمها اللي, اللي كده لما انا ممكن اقول كده فتبقى يا جدعان المخطط حتة كده تشير غير دي اسمها وليس ان في التيتك ده مع ولا زين من زبيه ان شاء الله طيب نعم نعم انت بذينها ما رش ولا إذا ما تم على فتوى؟ والله إن دي ما اللي هو عارف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 Proszę Państwa, wiem, że jestem w stanie,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 ممكن يصير عليه إستهلاك للطاقة، إذا ممكن يصير ممكن حبارة ممكن، لكن ممكن يصير نشطونا من ان الستينات باحثين عن آثار كويتية، أوركلا، عايز نجيبي أسئلة كويتية، تبينت أنك سألت نادر على خلص، دائما يبقى الوضع الحاله دي بتيجي تبقى بصره مباشره من ما دخلت وشكها الكلب ده انا كده بحط وش الارض بتخش كلها وبرع بره وريحه طالعه جدا قوي قوي وريحه بعدها ايه تعال هنا على وشها لا خش في دي ثاني جناحه انتو ده اصلا طبيب طب يعني ما ايه بتاعك ده كانت الاولى ادها حوالي كده اسبوع ما كبرش ثم طالع على ما هو بروح على ال 4 ولازم نخفض ثلاثه دول كتابه كان فيه <صفيق> انت ممكن لو هي قامت اتلاته على اتنينه ونزل عند ال بس تعادلت ال دي تعادلت ده بدل ما تعادلي بس انت لو ما ممكن لو انت قلت بقى انت الكورس ياما من دي بقى التراجه دي دي اللي جات لي باليش ابو انا بضرب مخي ان الكونلايت ده في فوق صغيره كده لا تمشي شايفين ان انا بس انا فطرت هاتوا ده ضروري تخيل ان دي شفت عباره عن علبه بقى كلهم عاشر ضرب البحر وديها بقى شيء كل مريح ده المعني اديها مضيره اللاعب عاد ما يعني يعني يعني نروح المحل ما يعني, يعني, يعني مش بقى انا ذاكر انا ما كانش والله العظيم واحد بدون يوم يوم ده عملها كتير ازاي لما فحمل الله كذكرنا يقول لها بإس todos وقصد عمبي بريد في حاج بالفرح naszego من غير اي حاجه خط يعني ذا يعني ان هذا الفرحمن معيت لدي بس Storm هو الريد ممكن بعد ممكن مع ممكن من integrating موضوع ده لو satellite ده الذي يعتبر هذا اللي هي طرموما ولا هي طرموما انها لاي و ماي وليس هي طرموما يعني استخدامه في الكيمياء الا اكل الميديم في اسمها ما هي جمره ماي مل قرض يعني قرض يا مش معايا الاجابه فالقرض هو منجومه في ديير وفالكمه في اللي كانت درجه في بين طب هل يشغل بقى؟ نعم نعم نعم نعم نعم بروقتي مانا الكريمة نعم عايز ان dwa trzy cztery pięć to لو انا ايه في كل دي يو هلاقي مثلا ايه خليتين لقيت في كل في يعني 10 كل يو من خليه خليه لكم أشخاص يأكلون ماي كريت ماي أكثر من عشرة ماي كريت في أرضي أكثر من عشرة ماي كريت تيجل في أرضين حيواتين طبعاً من خمسة ماي كانت بيردين هايبردين لا بيردين هايبردين لكن مش مشكله ما حاشي عايزه تقول ليش بردين التايكرويف قاعد ينخفض كميه ده بيردين تركومه خلفه عشره شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه ما يقدر يقدر اللي هو عباره عن يبدا اقل 5 يناير اصلا 10 يناير 5/10 اكتوبر يعني طبعا طبعا يبدا كده انت فاكر الجدول جاء هذا الشخص من ذلك الجانب، جاء من الجانب، جاء من الجانب، جاء اثنين بوصه اثنين ربع اثنين بوصه معايا في انا عايز اروح اربع اربع اثنين 2 اثنين 2 بوصه ايه الربع ربع جروس ربع قوي مش طبيعي التلاجه اللي ممكن ايه يقعد ني ربع ايه راحت جاي لابس الطريق كرم اكثر موجب ده شخص كده لا لا لا دول ايه ده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 a post manowicie dźwięk, lokarz mówi dźwięk, post manowicie. Amuletak groźny, amulet post manowicie. Dobra, no, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to لو انت ذا حقيقي انت تركونا خلصة تركونا طب شغل تاني السباين لو عيانة شوفها فيها ملقى بقى كمانت كشفت السباين تبقى عنها ديه يعني هذا ممكن يا عم مش كده ممكن عندها عندها عندها جوردن عندها برولس عندها ديك صح عندها كده الدم ابدومينال عادي بتخش معايا صح لو معنا دهب سحبت قاله برولس ده اي عارف اللي هو كان بنسميها اند في الباثولوجي عاطيني اند ايه يا با ايال فيل هبريج انفار ميكرو ديشن اللي هو اللي فيها دابروين مين وده وده وده يا جماعة لو حد ياخد الكلام ده كله Tam już mamy tutaj, ale węgi, ale nie nie to fajne fajne fajne nie tak łatwo nie tak łatwo fajne ja mam dwa i dwa zdjęcia i dwa zdjęcia i i dwa zdjęcia i dwa لا لا لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا ميم common. هذا مع أكثر كاسنوما is more common. عشان أنا الجيلي نفسه البطارش الهاي بارك كيند. إيش بعده كنتم تقولون من نوم؟ إنه إذا مع 3.5%. الاندرن. أو مع نعم. 3.5 3.5 يعني هنا ما في اسوشيشن بين التايلر كارد نمر 3.5 الايديكال كارد نمر 3.5 يبقى كارس انا خدت انا كارد نمر مع تايلر 3.5 خدت كارد نمر مع تايلر 3.5 ودي لهم نفس البروجكت قالنا ان انت بقى التركوبه ايريد كل المستشفى كلها بتقول 90% دورك المنزل النار هو ليه؟ 56 من في لا لا 56 يعني 56 من يعني من 56 من هو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 Why if you is a degeneration? When you this Degeneration when you فاركشن جنجليت <تصفيق> ابوبتوز لا ديفنشين ديجنريشن نكروز جنجريت الفاركشن to był program ten, program ten program nie program nie program Nie, أو النكروز نان برغام طب هي موراشك هي مشكلة؟ كده؟ إيه يعني مشكلة تتحصل يا مشكلة بقى طب يعني طيب كل الكلام نكروز تباكبين عبدا هو بارشيال نيكروديد يعني جاي اي حرب في مينين وفي مصابين وفي نوربن المصابين هو مين حمد الديش مليشي معانا ده كتلا بارشيال ده ولكن هذا هو دي مثل هذا هو موضوع هذا هو موضوع مثل هذا هو موضوع مثل هذا هو إن هذا هو موضوع مثل هذا هو موضوع مثل هذا هو موضوع مثل هذا هو هذا هو موضوع مثل هذا هو موضوع مثل هذا هو موضوع مثل هذا هو هذا إن هذا متى تصدر متى في متى في النير اول شيء ده مش كمان شيء جد متى تبدأ تبدأ تبدأ تبدأ تبدأ فقط مادة. إلى هايلاين ما كان أو ليه هايلاين كذي. يعني لما هذا إتج لا تلاقي يعني ليه هايلاين؟ tak, materiał się. Uwena ma, to jest tylko w wow, nie بالنزباي باي تشوف هادي يولي اللي مكثمت تشوف ميكوي ميكوي مربع ميكوي جلالنا بلاي انه هو ايه ايه ايه زيابيك سرزت بلاي ان ميكوي يعني برضا ايه ميكوي برضا ايه كمان ليس كمان هارم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 اسميه سودو تيست دي إذا دايما كده خالص ده بغيره طف ينبطع على الجرينا اللي هي فيكال فلو خلاص اسمه سودو تيست والسودو السودو كان حصل بس ده ما بول لكن سوتنا كنا في شناء إيطاليا مع هذا هذا على ايه الحاجه دي؟ مش بره malahea... ايه ممكن ده ايه؟ ممكن على يبقى ولا ان Mr. Jensek ją To jest roz Humansie jest przy gasciem No my kwestie jest ممكن ده كده الكاستر يكر لوحده من ممكن الكاستر من غير ده ممكن هي الواحده او ممكن ده او لو هي لوحده ده كده نيجي فيبقى اسمه ال لو هي هي الواحده اكشن لو مطول لير عامل زي مين زي مين زي البصل يريدون ان onion هناك الكاس من الكاس من على من الكاس من الكاس من الكاس من الكاس من الكاس من الكاس من الكاس من الكاس من أكتر اللي بديديه راح برا بس المشكلة هو المخلص أكتر اسم اسمه مومبستول. مومبستول. مومبستول ده ده كده الهواء كده كده اسمه في وبالسوط. ليه بقى انا في اي مقبره على اخره في اي مقبره في الدنيا والله، صحيح. إذا نصعت كذا كذا كذا، إذا نكتعه، كذا كذا حضر، ثم بتسمى عليه إلى المين يعني إحنا عرفنا زي إذا بدورت دي كذا وذي كذا هي اللي كذا كل مقبرة، ثم مقبرة، تون يلا نكتب عليه كل اللي عمل المين. إذا طلع هذا كذا شيء، إذا أول تون، إذا أول تون، مكاني طيب ده ده ده خالص ايه؟ طيب طب انا لو السيرفيس ده بعد بعد الخطوه بعد ما بنعمل الخطوه ايه؟ صح يبقى احنا قلنا, قلنا في عندنا ايه خيارات وقلنا عندنا فيه في فيه في جودو صح عندنا في كيش عندنا في الادكشن طب كده كده كده في حاجه منا بتتدخل في الحمل أشوف في, حاجة بقى غريبة. في حاجة بقى غريبة بقى. اللي بيأتفن. في الدم كتير صحن صحن تمين كتير بقى شفنا من لما, لما كده لو فلوه رايك ايك او انا بروح لأ بروح لدينا وصل ايه بروح بروح والحبل اللي يعني هو عجسا اخاي برك و اجل هذا يبال حبل هدف اجل برو بروح بروح مع هدف اجل مستيب اي حصل تنبط ايه المينة ايه المينة في ارض في كبير في بيه ايه المينة البين ده ده نقول ايه؟ مش بقولك طب ماشي. دي هو ده. ده ده ما في صح؟ بريك وبعدين هات بقى دي السكشن دي انت نقول مش بعد يلازم نطلع عليه على يوم الارض ديه ديه يوم أسوي كمان الارض يعني هالناس فاهم الأول الناس إذا إذا غلط وهذا هو أحد الأشياء هو بقى اسمه هو أحد الأشياء يوم أسوي أسوي Została zabrać się do tego, co jest w tym momencie. Została zabrać się do tego, co jest w tym momencie. Została zabrać się do tego, co ده ده باي يبقى افضل من, من باي في ديشن الترافي ان اللي فيه النقص ده هي، ايه تستنى يرجع الزينه ما يرجعش ما لكن ده يرجع مره في الطاقه دي دي ذا اون تايم او ايه في مش ايه فهذا هي هذه الجيل الأول. شكله جيل ريد جينيريشن. هذه، بس هيكون فهذا النوع رأي من فائد رأي اللي ممكن قلل اللي عنه ياشي بغتاني عشان جابتني بزمينة كرانة شيء كيزة اسمه نيكرو يعني نيكرو يعني نيكرو يعني حية فاسمه نيكرو في حية النيكرو بس يا مع الحم. لكن المسؤوليه الوحيده التي تتمتع بها بها المسؤوليه التي تتمتع بها المسؤوليه التي تتمتع بها المسؤوليه التي تتمتع بها المسؤوليه التي بعد كده بقى انا بقول لكن البنت بقى حاجه صح وكمان ممكن الحمزه يتقلب اللي هي دا دا دا أو اللي هي هيدروكسي يا لو من يبقى هاي هنا فاذا بقيت عمليه المانجتمي ده اقصر عمليه في النت كلها يعني العاده بتاعها بيده صغار كده ان دي في العاده مانجتمي طب طيب الحديد السكشن لتر يعني وكيفيه يعني مانجتكم فالبلد بقى دي مانجتمي واحده حاله يعني مانجتي دي العاديه لتر لا لا دي بعد شويه ده ايه قصه بتاعت التنميه ولا عارفين كله عادي زي على شويه هتكون تبريدينج خفت القصه ده بتاع السته وقطع على كده الموضوع ده بتاع عندها فبريل والموضوع ايه خمس بس مثلا بين رجع بعد زي كله بعد كده بس <تصفيق> انت لو كان ممكن لو كان مش مستند يعني. عليك تفتيش تاني ممكن اخشى ضروري لو وضع كتيره معاك لو بس بلاش الموضوع ممكن ممكن المدرسة جاي تقول كل في المخدرات في ال في لا لا لا لا لا لا ليه؟ لا لا لا لا ممكن عشان ده شويه بس ماعممكن عشان دقاته كحنيه شو هم وشو كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير يعني عايز يدخل شارع الايه خلاص انا ما <تصفيق> <وقف>. <تصفيق> <مم. تصفيق> A, to jest taki zalogaj, zmalder, no. No, No, nie, nie, to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, combination مع هذا من عدد. ده اللي بقوله شغله بس هو جاكر ده بعض في حاجة بتكس to jest bardzo ważne. To jest jest bardzo ważne. jest To jest bardzo jest jest jest jest jest jest وانت جاي انت في الكلية يا بنتي صح بدايه دكتور شارج هو بس انا اول حاجه ايه في المتحده. تاني مجموعه تاني جروب للدكاتره ده اللي هي المجموعه اللي هي مجموعة اوف بين <تصفيق> شارج تالت مجموعه هي مجموعه للدكاتره اللي هو الما والبريشر ما تخليش يبقى ما والبريشر رابع مجموعه الخصبه وكل الخرفه لو انفرتيلتي ولو ما حصلش يبقى عندهم اربع مجموعات ااا نوعا ما كده في ثم بعد كده دي معارض هذا وإنتباهي وريكاردو برش أول حاجة إيش أو كذا كذا فيه في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن قلنا مينو نحن مينو نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بين نحن نحن نحن نحن نحن نحن دكتور. دكتور في المحاضرة اللي هنتراجع معناها ال أي أي أي أي والله دور لا دي موري الكلام ده مقطوع انا باش خديه اللي على ما يعني انت to jest oświetlenie miękkie ري. To jest oświetlenie miękkie To To jest ale na początku najpierw, kiedy jestem tego ojem, ulicy, teraz na niego ojem, Ej, powinieneś pamiętać, małżeństwo konieczne. a لكنك كل انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك هو؟, هو انك مين انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم مجرد ان يكون هذا الشيء الذي يكون هذا الشيء هو يقوم بهذا الشيء لو فيه تلتيش يعني ازاي الصبغه بتتلف الالتريشه كل شويه طب عشان ممكن مش عمليه طب مش شعر الايسر و فى شعر الايسر فيشكل فممكن مع نديل انتى بتتلفشه لو هو هنا تكر هنا طب نيوكاس ممكن اقللنا ريشه و ده طب لو فيه تلتيشه تبقى عامل ازاي كده شغل الزور ما هذا؟ اللي ده كلام مندرش؟ هي شيء بخير، طبعاً صح. لكن ولا اللي يدرس بيت اللي في أنت تعيشه ده. عملية شغل يعني لو عندنا ديشن يعني بناء التكنيك التراشن لو هنا انا ضاغط هنا دي انا طبقي ايه بقى لو انت بتيجي كمان لو to jest naprawdę, to naprawdę jest najmocniejszy, ale najważniejszy czynnik, który akcja akcja. Szydeł, właśnie szydeł. Szydeł, دي قاعده قانون ماده 20 ضربت يبقى واحنا على وبعدين رح في طريقه زي كده رحت ضرب ااا كده طب وترى لك هو العصف ده يا دكتور جاي على النسب وريني تقرير تيجي تقرير تبص لها عندها ما ثلاث مش تفصيله فايتلوج كبير كده طب هي كانت فين حتى بقى بقى جاي ده زي عندك كل الحته اللي هو مش هو مش بيها ازاي هي ما تقريب. ممكن تبير مش ده لها بي لأكتر ما لكن كان في طبعا كده تاني دي جتا في ان طب يعني من خطيره اقل من ممكن طب طب ليه حصل لي؟ حد يقول لي بقى ايه اللي حصل لي؟ تعمل ايه؟ ده الروتين يعني ايه؟ طب ايه؟ طب الناس دي هو ده استغرب ايه؟ ده البروتين ده ايه؟ حد يقول لي طب كده يعني يعني لان الشاورما يجب ان يكون الشاورما يجب ان يكون الشاورما يجب ان يكون الشاورما يجب ان ان tam frequency. Biorę really really retention. Jest tu wiem. Sahar, Sahar, الساقين ولا الساق والساق يعني أنا بديش من هذا الساق يعني ممكن يصير في بعض ديش مع الساق اللي عندي زي يعني تيجي ممكن يبقى ده ايه ايه السيرف ممكن تعالى هنا معايا ممكن يعني كلنا نشوف يبقى معنى كده عندي ميكانيكا كود عندي دي بارتنر كده ما في الكولوني ده طب ما خلاص ما يبقى عالي السترسيطي ايه مقموخنط يبقى طيب احنا ديها لبتك اتكلينا علي ان على علي تبقي طب ايه نعم طيب وحتاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجد الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع حيات منتدى طلاب طب شم دبليو دبليو, دبليو, دبليو ننت ولا سنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته